بسم الله الرحمن الرحيم والقران المجيد بل اجفوا ان جاءهم بهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فاذا مسنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب بل جتبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمن مليد أبلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وسيلناها وما لها من سرود فِيهَا مددناها وألقينا فيها روافية وأنبتنا فيها من كل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 فذبت قبلهم قوم موح وأصحاب الله وزموت وعاد وففع وإخوام موت وأصحاب الشيكة وقوم ربع كل مكذب رفل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول فلهم في لبس من خلق جدير ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من خبر وليد. إذ يتلقى المتلقيان مَا ما ينفر من طول إلا لديه ربيع ذلك من متقيد ونفقت الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل لقد كنت في من هذا فتشفى عنك بطاقة فبصرت وقال هذا ما لدي عفيد عديد من وقال معتد مريد الذي تعلم عن الله ما أنه الشديد قال قال لا تفتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبثل قول لدي وما أنا يوم, يوم نقول لجهنم هدل فلأت وتقول هل من الجنة للمتقين ضيغ هذا ما تُعَدون لكل أواف من فصل الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم القرون لهم ما يشاءون فيها <تصفيق> ولديها مديد وكم اهدتنا قد من قرنهم اشدت منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل يمحيز ان في ذلك لديك قائما كان له قلب أو القى السمها وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا النوب على ما يكون وسفح بحمد ربك قبل قدور الشمس وقبل الغوب ومن اللي فسفح هو أدبار السود يوم المال المال من متاع قبير يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ينسون إِنَّا نَحْنُ نُحْلِي وَنُّيْتُ وَالْلَيْهَا الْمَصِيرِ دوم تشططوا الأرض عنهم فرا عنهم بارك حسر عليها يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يفضعين